شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا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 فَلَعَلَكَ بَاهِعٌ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إِلَّا مِن يُؤْمِنُ بِهَاذَا الْحَدِيثِ أَسْفَأَ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبِلُ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا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 وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض, ربنا رب السماوات والأرض لن ندع ومن دونه إلها لقد قلنا إذا شطقا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 قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما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 ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا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 ولا يشرك في حكمه احدا واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بِالْغَدَاتِ والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زِينَةَ الْحَيَاةِ الدنيا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 إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا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 ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه ابدا وما أظن الساعة قائمة ولئن إلى ربي لا أجدا خيرا منها قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقت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 ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتي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 واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه فأصبح يقلب على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني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 هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما مِنَ من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صف فَلَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَنْ نَجْعَلَ لَكُم مَوَعِدًا وَأُضِيعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا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 واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين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 إنا جعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا اذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِينِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعًا بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوَتَهُ مَا فَتَتَقَذَّسَ بِلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَ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 قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال فان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 قال ألم اقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى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 قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطع ما أهلها فأبو أي يضيفوهما, يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أي ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا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 وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا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 قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتُونِي أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة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 أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا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 قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد